يتمثل القانون في كونه نظاماً وضعياً يساهم في ضبط سلوك الأفراد ويضمن سير الحياة الاجتماعية بصورة متزنة ومنظمة في المجتمعات الحديثة، يعتبر القانون أداة أساسية لحماية الحقوق والحريات ولفرض العدالة بين الأفراد، بل وفي دعم تقدم المجتمع واستقراره فالقانون لا يقتصر دوره على معاقبة المخالفين، بل يذهب أبعد من ذلك، إذ يضع إطاراً للتعامل بين الأفراد، ويوضح ما لكل إنسان من حقوق وما عليه من واجبات. وفي غياب القوانين، تعم الفوضى وينتشر الظلم وتضيع الحقوق ويفقد المجتمع أمنه واستقراره، من أهم أدوار القانون أيضاً أنه يساهم في رفع الوعي الحقوقي فالأفراد الذين يعرفون ما لهم وما عليهم يتصرفون بمسؤولية أكبر ويكونون أقدر على المطالبة بحقوقهم بوسائل سلمية وقانونية كما أن تطبيق القانون بعدالة يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويشجع على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية يضمن القانون أيضاً حماية الفئات الضعيفة في المجتمع كالاطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فهناك قوانين خاصة توفر لهم الحماية وتمنع التمييز وتضمن لهم حقوقهم الكاملة كما أن القانون يتدخل في مجال العمل فيضمن العدالة بين الرؤساء والعمال ويحفظ حقوق الطرفين في ظل العولمة ومع تغير الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية للدول أصبح تطوير القوانين وتحديثها أمرا ضروريا لتتوافق مع الاحتياجات الجديدة ولتحمي المجتمع من الجرائم الجديدة كجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والاتجار بالبشر